يسرنا أن نقدم لكم مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلق بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل المتعلقة بالزكاة هو ما يتعلق بزكاة النخيم ينبغي على المسلم الذي يملك في مزرعته أو في بيته نخلا أنها إذا أثمرت أنه ينظر هل بلغت هذا التمر الذي على رؤوس النخل هل بلغ نصابا أم لا ولهذا ذكر أهل الخبرة أن سبع نخلات جيدات أن فيها زكات أنها تبلغ النصاب والنصاب المقدر في التمر هو أن يبلغ ستمائة و 12 كيلو غرام فإذا بلغ ما على رؤوس النخل بعد خرصه أنه يبلغ أو يتجاوز هذا المقدار ففيه الزكاة. ففيه الزكاة فينظر المسلم ما في مزرعته وما في بيته من النخل فإذا وصل إلى هذا المقدار فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا التمر وهو نصف العشر وهو نصف العشر لكن أيضا أحيانا يكون بعض النخل مخت... بعض التمر يختلف منه السكري وكذلك الشغرة وكذلك البرحي وغيرها فإذا بلغ كل نوع بحده فإنه يخرج منه أما إذا لم يبلغ إلا بالضم كان يضم السكري إلى البرحي وكذلك يضمها إلى الشقرة فتبلغ نصابا ففي أصحي أقواله العلم أنها تضم ويخرج بذلك نصف العشر منها لأنها تسقى بمؤونة وأيضا ينتبه أنها أن, أن, أن الزكاة تخرج تمرا لا تخرج نقودا إلا إذا تعذر ذلك إذا تعذر ذلك فأنها تخرج حينئذ أو اقتضت المصلحة في ذلك أنها تخرج نقودا أما الأصل أنها تخرج تمرا لكن إذا أخرجها نقودا أنها يخرج نصف العشر ولا يخرجها كزكات النقدين بمعنى أنها يقسمها على يقوم هذا التمر ويقسمه على عشرين فيخرج فيخرج بذلك نصف العشر منه